ما حكم حضور الأعراس التي تحتوي على الأغاني علما بأنها أعراس الأهل وسوف يؤدي عدم حضورها إلى مشاكل بين الأهل وتقطيع في الأرحام أقول يعصون الله ثم نجاملهم يعصى الله ثم نجاملهم يعني يرضونهم ويسخط الله أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضى الله عنه وأرضى الناس عنه والعكس بالعكس من ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس وأسخط الناس عليه إن كنا ولا بد قد اضطرنا للذهاب نذهب نسلم ثم نخرج من ذلك المكان أداء, أداءً للواجب لكن الجلوس في إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم ترين الله يعصى وتبرج وتكشف ثم تسكتين إن كنت تظنين أنك إذا ذهبتي ستغيرين المنكر اذهبي وإلا فاجلسي في بيتك وابتغي وابتغي رضا الله فليرضى من يرضى وليسخط وليسخط من يسخط